ثمانية استمع إلى العبارات الآتية ثم كون جملاً مفيدة وقرأها كما في المثال مساعدة المسنين أنتم طلبتم مساعدة المسنين مساعدة الأطفال أنتن طلبتن مساعدة الأطفال مساعدة النازحين هم طلبوا مساعدة النازحين مساعدة المنكوبين هن طلبنا مساعدة المنكوبين مساعدة الحيوانات نحن طلبنا مساعدة الحيوانات